القتال في الشهر الحرام لا يجوز ولكن كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام إذا كان ذلك على سبيل مقابلة عدوانهم فإن ذلك يكون جائزا في هذه الحال وكذلك عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وهذه الآية كثير من السلف فمن بعدهم يقولون المراد بذلك أن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في السنة السادسة وذلك في الحديبية كما هو معلوم فصدوه أم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى مكة بالشهر نفسه وهو ذو القعده وكانت عمرة القضاء فالشهر الحرام بالشهر الحرام منعوه من دخول البيت من دخول مكة في شهر حرام فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم من قابل في شهر حرام والذي يتعدى حدود الله تبارك وتعالى حده في الزمان أو المكان أو غير ذلك فإنه يعاقب بمثل فعله فالكفار حينما يقاتلون المسلمين في الشهر الحرام لا يبقى المسلمون في حال من المتاركه للكفار يقتلونهم وياسرونهم بحجة أن ذلك وقع في شهر حرام كذلك لو أنهم فعلوه في بيت الله الحرام فلو أن أحدا اعتدى في الحرم وعمد إلى أهل الحرم من القاطنين فيه أو الواردين والوافدين عليه من العمار والحجاج يقتلهم ويسفك دماءهم أو نحو ذلك فهذا لا يترك بحجة أنه في بلد حرام وهكذا والجزاء من جنس العمل والله تبارك وتعالى يقول في هذه الايه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى فالله تبارك وتعالى يكون معكم فهو مع اهل التقوى يؤخذ من هذه الآية من الهدايات الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص المقابلة بالمثل وكذلك أيضا في قوله والحرمات قصاص قصاص هنا مصدر فأخبر عن المحرمات بذلك المصدر من باب المبالغة والحرمات قصاص يعني يقتص من الجاني والمعتدي بمثل بمثل فعله فعبر عن ذلك بالمصدر وقال والحرمات قصص وهكذا يؤخذ من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يؤخذ منه أن هذا الدين ليس بدين خنوع وضعف وعجز وقعود وإنما هو دين دين قوة فالمعتدي يرد عدوانه والأمة بحاجه إلى أن يكون لديها من القوة وأسباب القوة والمنعه ما تصد به عدوان المعتدين فتكون مرهوبة الجانب ويحصل لها بذلك العزة والمنعه والغلبة ويحسب الأعداء لها الف حساب فلا يجترئون عليها ولا يستحلون بيضتها وكذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا كأنه نتيجة لقوله والحرمات قصاص فعقب بالفاء كالتفريع عليه بما أن الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لماذا؟ لأن الحرومات لأن الحرومات قصاص وتسمية الاعتداء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الرد بالمثل هل يقال له اعتداء؟ من استشكل هذا قال إن ذلك من باب المشاكلة يعني عبر بلفظ نحو اللفظ الذي ذكر معه يعني الذي فعله الكفار هو اعتداء رد المسلمين ليس باعتداء فسماه اعتداء من باب المشاكلة اللفظية وقد تكلمنا على المشاكلة في بعض المناسبات وهي عند الكثير من أنواع المجاز كما قال بعضهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت طبخولي جبة وقميص، فهؤلاء عرضوا على هذا الإنسان شيئا من الطعام يصنعونه له وكان بحاجة إلى لباس فعبر بمثل عبارتهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي ما قال خيطوا لي جبة وقميص هذا الأصل فعبر بالطبخ مع أن الجبة والقميص لا تطبخان فهذا يسمونه مشاكلة وبعض أهل العلم لا يسمي ذلك مشاكلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فسمى الرد هنا على كل حال اعتداء لكنه اعتداء بحق اعتداء بموجب وذلك في مقابل عدوانهم هنا قيد هذا الرد بمثل ما اعتدى عليكم فإن من شأن النفوس في مقابلة العدوان أنها لا تقف عند حد فيحصل لها من التشفي مجاوزة الحد بالزيادة على ذلك كالمثلة وغير ذلك من الصور فأمر الله تبارك وتعالى بالرد بالمثل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وذلك بالوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى وهكذا إذا كان ذلك مع الكفار المعتدين يطلب العدل معهم في رد عدوانهم فكيف بأهل الإسلام؟ في تعاملنا معهم فالعدل معهم اوكد واوجد سواء كان ذلك في الاقوال أو الافعال والعاقل يضع الاخرين يضع نفسه في مقامهم ومن ثم فلا يصدر عنه شيء الا ما يرضاه لنفسه وهذا في غايه وهذا غايه الانصاف كذلك يؤخذ من قوله تبارك وتعالى واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين فهنا هذا الرد على اعتداء هؤلاء الكفار انما هو استجابه لامر الله تبارك وتعالى واقامه للحق والعدل فعمر معه بتقوى الله تبارك وتعالى ليكون ذلك عوضا لهم من حظي نفوسهم وحاجزا لهم من العدوان الذي لا يكون بحق من الاعتداء والتجاوز ونحو ذلك النفوس إنما تزم بتقوى الله تبارك وتعالى وإلا فالنفوس جماحها قد لا يقف عند حد في حال الحرب أو الانتصار أو نحو ذلك فيقتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان ونحو ذلك تخربوا دور العبادة ونحو هذا فهذا ليس بحق في القتال ثم أيضا رغبهم بذلك قالوا واعلموا أن الله مع المتقين فهذه معية خاصة لأهل التقوى بأن يكون الله تبارك وتعالى معهم بالنصر والتاييد والتمكين و الرعاية والحفظ ونحو ذلك ولذلك فإن المقاتلين يحتاجون إلى مثل هذا بحفظ حدود الله تبارك وتعالى وترك الالتفات إلى حظوظ النفس والبعد عن كل ما يكون سببا للهزيمة إذا كان في غزوة أحد ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير جيل مجرد معصية واحدة بنزول بعض الرمات وليس كل الرمات من مواقعهم فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطة حربية ومع ذلك كانت النتائج كبيرة مدمية فقتل منهم سبعون ووقع النبي صلى الله عليه وسلم بالحفرة وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وهزم المسلمون في تلك الوقعه بعد ذلك الانتصار الساحق في أولي الوقع معصية واحدة فكيف إذا كانت المعاصي كثير أو الكبائر أو حظوظ النفس حاضرة والشعارات التي يدور الناس حولها مما يرتبط بحظوظ نفوسهم أو نحو ذلك فهذا لا يحصل معه النصر النصر يحتاج إلى تقوى لله تبارك وتعالى فهما عدة العدة الأولى وهي إعداد القوة المادية والعدة الثانية هي تقوى الله تبارك وتعالى فإذا اجتمع هذا وهذا لا يقف في وجه هؤلاء من أهل الإيمان أحد وهذه على كل حال الآية تدل على فضيلة التقوى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فالتقوى بها تنال معية الله عز وجل وهذه لا شك من أعظم المطالب والمكاسب ومن كان الله معه فإنه لا يخذل بحال من الأحوال فالله ناصره ومؤيده ومثبته ومقويه وكانت التقوى بذلك سببا لتحقيق هذه المعية واعلموا أن الله مع المتقين ما قال تق الله إن الله مع المتقين قال واعلموا يؤكد عليهم بذلك زيادة على مجرد الإخبار يؤخذ من هذه الآية أيضا أنه كما قال الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين كذلك في القصاص فإنه يقتص من الجاني بمثل بمثل جنايته ولا يتشفى بالتمثيل فيه أو بقتل غير الجاني ممن كان في الجاهلية كانوا يرون أن الجاني لربما لا يكافئ المجني عليه فيقتلون سيدا في قومه أو يقتلون جماعة فيه لم يشاركوا في قتله فمثل هذا لا يجوز وذلك خلاف التقوى ولهذا قال أهل العلم بأن القصاص من الجاني لا يكون إلا بحضرة السلطان أو نائبه بمعنى أن ذلك يكون حاجزا من المجاوزة وإلا فإنه قد صلى الله العافية يصل إلى حال من التمثيل والتشفي من هذا الجاني بأكثر مما فعل هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر لنا ولوالدين ولإخواننا المسلمين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب والله أعلم صلى الله عليه وسلم عليه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم بلى قل الشيخ ألا يفهم من قوله اتقوا الله ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اتقوا عليكم الله واعلموا أن الله مع المتقين أن التجاوز يكون سبباً للخذلان وهذا الذي ذكرته آنفاً فالنصر يتخلف لأسباب متعددة منها مثل هذه التجاوزات منها مثل هذه التجاوزات ومنها التفرق والاختلاف وهو من أعظم أسباب الخذلان ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم هذه الآيات التي تتعلق بالقتال وتتعلق بهذه الجوانب الناس بحاجة كبيرة إلى شرحها شرحا وافيا في مثل هذه الأوقات لكثره الخلط ولكثره التجاوز ولكثره تلبيس الأمور باختلاط الحق بالباطل والمعروف بالمنكر كما هو معروف في كثير من الأبواب فكما يقع ذلك في محبتي. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعيها أقوام وهم أبعد ما يكونون عنها وكذلك أيضا لربما تجد من يدعي شيئا في ظاهره أنه حق ولكنه على حال خلاف ذلك كذلك قد يدعي الجهاد في سبيل الله من يتخذ ذلك وسيلة وذريعة إلى الافساد في الأرض وقتل المسلمين و الحكم عليهم بالكفر واستحلال الدماء والأموال والأعراض كونوا بسبب ذلك من الشرور والفتن وتحويل بلاد المسلمين إلى بلاد يحترب الناس فيها وتتحول إلى بلاد خوف والأهداء يتفرجون ويرون حالا يتشفون فيها للأسف بأيدي المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام وكفي الأعداء مؤونة السلاح والمال والرجال الذين كانوا يدفعون بهم إلى المعركة وصار المسلمون يفعلون ذلك بأنفسهم للأسف للأسف فنسأل الله عز وجل العافية ناس بحاجة إلى تبصير لمثل هذه الآيات والأحكام والموضوعات بطريقة راشدة صحيحة يبين فيها الحق من الباطل والله المستعان طيب بقي شيء لا إله الله نعم واضح الشيخ يسأل يقول أن هنا واعلموا أن الله مع المتقين وفي الآية الأخرى مع المحسنين فالتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه الأقوال والأفعال سواء كان ذلك مما يتصل بالقلب أو اللسان أو الجوارح فالله تبارك وتعالى مع المتقين هذا بالإضافة إلى ترك ما حرم الله جل جلاله هذه التقوى يدخل في التقوى الإحسان فهو تارة يكون بالفعل المتعدي يعني بالإحسان إلى الناس بالقول أو بالمال أو بالجاه أو بالنفس أو غير ذلك من ضروب الإحسان وهو أيضا مرتبة عليا من مراتب الإيمان والتقوى المراتب كما هو معلوم ثلاث الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه, فإنه يراك يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العالية على قولين لأهل العلم هل قوله أن تعبد الله كأنك تراه مرتبة فإن لم تستطع أن تصل إليها فتنحدر إلى المرتبة التي بعدها وهي في الإحسان لكنها دونها إن لم تكن تراه فانه يراك او انه مرتبه واحده كانه يقول ان تعبد الله كانك تراه يعني كان يقول واعلم انك ان لم تكن تراه فإنه يراك وكان هذا اشبه والله اعلم فهذه مرتبه عالية يصل اليها العبد بمجاهدات وصبر وعمل وطاعه وبر اللهم صلي على محمد السلام عليكم